في صوت المنشد ناجي عبد الله. لا حبدر للإيمان في سماوات الرحمن وجل ليل الديان طه للإنس والجان. لحبدر للإيمان في سموات الرحمن وجل ليل الديان طال الينسي والجان وأتا وحي المنان يا حبيب الله وأتا وحي المنان يا حبيب الله جئت يا صاحب الفضل العظيم طها تنجينا برفعتك العظمة في كررحمان هدينا أنت شفيع كل الناس يوم الحسابي أنت شفيع كل الناس يوم الحسابي عظيم الشاني جاه عن الخلق طه هدينا يا عدل القرآن فضلا يا خير الأقرآن عدلا منجينا أنت معاد للأرجاس طبق الكتاب رجاسي طبق الكتاب أنت للإيمان نور وبيان قلب ولسان مبعثك أفضل عنوان, عنوان جئتانا يا صاحب الفضل العظيم جنا برفعتك العظمى فيك الرحمن هدينا انت شفيع كل الناس يوم الحساب انت شفيع كل الناس يوم الحساب يا سيدي يا إمام المرسلين وَمَنْ طَافَتْ بِأَعْتَابِهِمُ الْأَعْرَابُ وَالْعَجَمُ يَا سَيِّدِي بأعتابهم الأعراب والعجم طوق الرسالة تايا جرس لخاتمهم طوق الرسالة تاج الرسل خاتمهم بل زينة لعباد الله كلهم بل زينة لعباد الله كلهم باب الشهود حبيب روحي سر عليك قد سر عليك صلى مولاك فاضل وندى بحرك قد جرى باب الشهود حبيب روحي سر علياك قد سرى يا كون مولاك فضل وانا بحرك قد جرى الله يا الله يا كون كبل لنجل لنجل وذكرهم بنا حلا بنا حلا يا كون كبل لنجل وذكره بنا حلا بنا حلا يا إمام الأول يا يا يا إمام الأول يا يا رجائي يا رجائي